115. ويسألونك عن المحيض قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب توابين ويحب المتطهرين نساءكم حرص لكم فاتوا حرصكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاحوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم